قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتيوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قَالَ الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ أَنَا بِدَاعٍ مِنْهُمْ وَمَا يُقِمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ بَيِّن قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَن كَانَ مِنْ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَكَفَرَ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدًا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ دِينِ إِسْرَائِيلَ إِنَّ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ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 رحمنا وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليبر الذين ظلموا ليبر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإنك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير لُوهِيً نَامِنٌ قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ قَبْلُهُمْ أَدْخَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِنَ عَمَلٍ وَلِقَفْيِهِمْ أَهْلُهُمْ وَهُمْ لا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَمْ نَجْعَلْ في يَا أَهْلَ الْكِتَابِ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا في الارض بغير حق بغير حق ولما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد اذ انذرتمه بالاحقاف وقد خانت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خانت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 ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكن إني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا هارض ممطرنا بل هو ما به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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَوْلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهُمْ قَمِمًا إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا كَمَ نَاحَوْنَ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ عَمَّا هُمْ يَضْرَعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَصْرًا مِنَ الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منذل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم كفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبثوا إلا ساعة منها فهل يُعنَكُ إِلَّا الْقَوْمُ فَاسِفُونَ